بشوفك حبيبي يا صعب عليا مش قادر اخدك بحضني واضمك شويه علشان مش داري بشوقي لو ده اللي كنت تعرف يا حبيبي انك صحيح داري انا عاشق سحر عيون سيبني لي في عاشق سحر لي ناري أول ما بشوفك حبيبي يصعب عليا مش قادر أخذك وضمك علشان مش داري مادر اخدك وحبني وضمك شوية علشان داري وشوقي لفت عينيا لو حاسس باللي انا حسه لو داري اللي بكراني كنت اتعرف يا حبيبي انك صحيح داري لو اشوفك حبيبي الصعب عليا مش قادر اخدك بحضني وضمك شواليا علشان مشتاري بشوقي لفت عيني اول ما بشوفك حبيبي بصاب عليا مش قادر اخدك بحضني وضمك شواليا